والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو كرهه الكافرون هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون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 كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فأمن الطائفة منهم بني إسرائيل وكفر الطائفة وكفر الطائفة فأيّدنا الذين آمنوا فأيّدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين